حكيما ومن يكذب اسما فاننا يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكذب خطيئه او اسما ثم يغمله بريئا فقد احتمال بهتانا فقد احتمال بهتانا وإثما مبينا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 وكان فضل الله عليك عظيم